قومي يا زينب بن الليسا وينك يا خويه يا خو زيان ابويا وينك خويا وينك خويا وينك قومي يا زينب بن الليسا شدي وتولي مين يطعل فيابي على الرجال 雨 iedzarl asndota bir taddi أحل ذي يسلون المواضي غابت بدور القلب هل خدر والله للزيد يظلم ومر عليك ماضي لازم اعذب حالك قطع السباسب لازم اعذب حالك قطع السباسب النام والذي منعون عنيك فوق لوهاد نرحل اليوم مباشر واجه بنزياد لا ترقب يعود الدهر شفت الدهار عاد أخطي سهمكم والسهم بحسين صار يريب أخطي سهمكم والسهم بحسين صار يريب وميزين ابن اليسوف شد العصائب وتولمين جطع الفيافي على الرجال وتولمين Al-Fayafi, Al-An-Rajajaj بالعجل ويدعيهم وقوم الضعن شايل خلي عزيزيك بالثرة وركبي العوايل روس اخوتي تويات بطراف العواسيل جدامك الكوفه بشري بالمصايب يزيونب جد دعمت الكوف وبشرب المصاية قعدت يا حاج رياض بضعا ساعة والله على ركب الهزل ما استطاع هالراس هل على الرمح يزهر شعاعي ويا الجسد رده نواري بالترايب ويا الجسد رده نواري بالترايب ويا سلم لليسوف شد العصاري طالع الفيافي على الرجال وتولمي يطالع على ندهشت النسوان كلها هذه تدور سترها وهذه طفلها وهذه تجير والنا على شايل حمل هي وهذه تصيح نشيل والعباس غايب وهذه تصيح نشيل غايب الممشين دور اطفال النبوة بالبرها موليش ما عدكم امروة وعدنا علي لعل السفر ما بيه قوة يجذب الونة وذوبت قلباً وايب يجذب الون وذوبت قلباً وايب قلباً <تصفيق> وايب شد العصائب وتولمي جطع الفيافي على الرجال وتولمي جطع الفيافي على الرجال حزن ذبنا وهمنا <تعلم> على وجه الأرض فرنا يا, يا, يا, يا خوي وهمنا يا وهمنا وهمنا وهمنا نشتكي عدمين وهمنا يا ابو فاضل على الشاطئ رميه يا يا يا على الشاطئ يا يا يا يا يا يا ولن يعد يو عقبك يا ابو ولن نقضين والله قضينا نهار لن نحف ولن يا يا عدنا ولن يا ناصر يذم عن الفاطميه يا يا عن الفايه